عذرا منكم وعفا من الله تعالى ربنا اوفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وانصرنا على قوم الكافرين وانصرنا على أداينا كائنا من كان ربنا اوفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخسنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد على آنه وصحبه وسلم